بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير من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 ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تطلا عليه آياتنا قال أزان طير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبيين ولا يستثني.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 لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغداوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا اننا لضالون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 عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا واقعون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 يا صاحب الحوت إذ نادا وهو مكظوم لو لنا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذلوم فجتباه ربه فجعله من الصالحين